شكرا يا مصر فقرا سيام من أسكني لك تسلمي شكرا يا مصر من قلبي ربنا يكرمك تتقدمي رب العباد يام البلاد يا مصطفى ذكرك أهلك حبيبي طيبي وهعيش وموت فاكرك يا رب العباد يا البلاد يا مصطفى ذكرك أهلك حبيبي طيبي وا حي شو متفكرك مصر فوق راسي يا أم